وَضَرَبَ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قال ربنا يعلم إن إليكم لم